من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أن of all Whoa, oh, my boy. boy. It's Stand in now a <laughs> that's وَدَفَعَ الْجَنَّةَ وَهُوَ What's, What's that? that? ne mm me -hmm.